قبل النوم اخد جوالي اكتب فيه عن كل احوالي اكتب ضيق وكسرت خاطر واكتب عن كل اللي في بالي ابقى فضفضة وفضفض واصهر طول الليل الحالي وانطار النوم اقعد ادخن وانجاب ركلي وشوالي قبل الحب وقبل وجاعه كنت اضحك وقليبي سالي وبعد الحب انا في دوامه امسيت وزايد غربالي غربلني اكثر من أول مش غني من فوق أشغالي صد وقرب وشوق ولحفة حامض حلو ومر حالي حيرني وأنا متحير من كل شيء بح يطرالي لابو الحب ولابد روفة يا زين من قلب خالي يا مالك جملة إحساسي وش قولك في اللي يجرالي عين خير وها تعلومك جاوبني على قد سؤالي وش قومك يومك تهجرني ما تدري موصلك يا حلا ويزين الحب بنظرة عيني وتنفس والجو يصفالي مستكثر بفرحت وصلك يا شينك لغبت اليالي لا تكرهني الحب لأنه الغالي ما يجرح غالي أرحم قلبي وداري شعوره لا تكسر لاجيتك بالي انسه مومك وضحك ليه سالفة الأول والتالي ونوقتك ما يسمح يا طمني ان جالك مرسالي لا تقطعني مرة وحده وتخليها ضيقه فادي اجلس هجسبك وافكر وتطيح دموعي من عالي حتى النوم يجافي عيني واكتب لك وانشد موالي.